أجهل حقيقة شغالك المستمر عني حتى صرت أترقب أوقات فراغك الممتلئة بهم والخالية تماما مني ومن بعيد أظل أراقبك وأنا أمثل دور المنشغل بكذبة متقنة أمام الجميع لينتهي يومي وأنا لا أزال أنتظرك موجع ذاك الإهمال منك حتى كأس احتياجي لك امتلأ مرات عدة وبعدد مرات امتلائه سكبته أنت في طرقات لا مبالاة ولا أزال أنتظرك تغيرت كثيرا حتى جعلتني أضمأك اشتياقا فأقلب رسائلك القديمة